لَنَرَوْهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَقُومُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا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 كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعى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 اموالهم حق مغلوم بالسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشبقون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 فمن بتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم اَئِمُون وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلًا عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَذَابِ أَيُظْمَرُ كُلُّ مَرِئٍ مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّتَنَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مِمَّا يعلمون. فَل أُقُوسمُ بِرَم بالِالمَن شَطِ وَالنَّغاارِبِإِن لَ قاجون عَناأَنّ بَنْدْبَدِلَ خَيرَم مِنهُم وَمَا نَحنُ بِمَنْ